وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن سمرة العبادات هي تقوى الله عز وجل سمرة الصلاة تقوى الله سمرة الصوم تقوى الله ثمرة الحج تقوى الله وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا تحقيق للتقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فسمرت هذه العبادات تقوى الله عز وجل تقوى الله هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومنهم معاذ حيث قال له اتق الله حيثما ما كنت فما دار الدين على تقوى الله سبحانه تعالى تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بالتقوى في الحضر وفي السفر فقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكذلك في السفر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما طرد وحاجة المسلم إلى تقوى الله تعالى في السفر أكثر من حاجته في الحضر ذلك لأنه في الحضر قد يحتشم من فعل المعاصي لوجود أقارب له ووجود أهل له ووجود أصحاب له وأما في الغربة فإنه لا يمتن عن المخالفات إلا بتقوى الله تعالى ومراقبته ولذلك الله عز وجل مدح نبيه يوسف عليه السلام بأنهم امتنع من الفاحشة وقد اجتمعت عليه دواعي كثيرة من هذه الدواعي أنه كان شابا والداعي عند الشاب أشد وكان غريبا والرجل في دار الغربة قد يفعل ما لا يفعله في دار إقامته وكان مملوكا وامتناع المملوك وإباؤه ليس كامتناع الحر وكانت المرأة سيدته وكانت المرأة سيدته وكانت جميلة وهي الداعية له ومع وجود كل هذه الدواعي قال معاذ الله فلما دخل في حصن معاذ الله تحطمت على أسوار الحصن أمواج الشهوات هناك طرق لتحصيل التقوى فما هي هذه الطرق لتحصيل التقوى؟ منها محبة الله تعالى، ومنها مراقبة الله عز وجل، ومنها مقاومة الهوى ومخالفة الشهوات، ومنها إدراك مكائد الشيطان وعقبات الشيطان، ومنها العلم بعاقبة المعاصي. أما محبة الله عز وجل، فهي تعين المرء على تقوى الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله تعصى الاله وتزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبة لمن يحب مطيع ومنها مراقبة الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل بأن تعلم وتؤمن بأسماء الله الحسنى السميع البصير الشهيد الرقيب المهيمن فإذا ما علمت بهذه الأسماء الحسنى وعلمت معناها وعملت بمقتضاها تكونت عندك ملكة المراقبة لله رب العالمين بأن تعلم بأن الله عز وجل يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في ظلمة الليل بأن تعلم بأن الله عز وجل يرى مد البعود جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي يا من يرى مد البعود جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها كم مقدار نحرها وكم مقدار العروق في نحرها يراها الله سبحانه وتعالى اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لديها عزك الله وبركاته نعم في الأول نوعك بالجماعة الوهدية لسن تسبلنا عدل وحيد وإلى من تنتمي هذه الجماعة وهل هي بالفعل تتبع منهج سلفي أم لا؟ السؤال الأول. السؤال الأول بيقول إيه؟ ما هي فضيلتك في الجماعة الوحيدة؟ آه نعم. وهل هي بالفعل تتبع منهج سلفي أم لا؟ وهل هي سلفية أم لا؟ أو؟ نعم. تفسير الآية اللي هي ومن الناس من يتخذ تتخذ ومن دون الله أنذر يحبون تحب الله. هل هذا الحب يتبع حب الاخوات في الله يعني مثل حب لعزه الدين واللي هو يعني برضه كنت لعزه الدين مش عارفه من تفسير الآية ان انا لما احب اخت ليا في الله وان انا ارضيها على نفسي كل حاجه يبقى ده برضه خيرت المعلوزه الدين اه وجيبك وجيبك ان شاء الله كان في <تصفيق> ما فاتت هو تجربه او اكثر من صلاه في صلاه الجنازه انا دخلت المسجد وليت صلاة الجنازة وبعدين فاتتني يعني تجربتين ثلاثة تمامًا دع له وهل هل على النساء خوض جنازة وهل على النساء تباع الجنازة دعوة الثالث السؤال الرابع إذا كنا في خلايا في ما في مع النساء السؤال الرابع ايه؟ اجتمع اجتمع الصف الأول السؤال الرابع ايه؟ إذا كنا في في فصل زماعة اجتمع الصف الأول اجتمع كله وانا لوحدي يعني اسهل واحده من الصف الاولاني اقف جنبي ولا اروح اكل عادي ان الساء تصلي لوحدها لوحدها في الصف الوحده ولا لا والله المستعان درس الرابع قال سفيان ال... ابن عيينه كان يقال, يقال احذروا فتنة العالم الفاجر وانا عارف الجاهل فاما فتنة هما فتنة لكل مسنون فما معنى هذه الكلمات واسابكم الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الجماعة الوهابية وجد في تاريخ الإسلام مجددون لهذا الدين ويأتي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل مائة عام يأتي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وتجديد الدين بإقامة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع والخرافات والمحدثات والخزعبلات فكان من هؤلاء المجددون الإمام الشافعي على رأس المئة الثانية وعلى رأس المئة الأولى كان عمر بن عبد العزيز وعلى رأس المئة الثانية كان الإمام الشافعي والأئمة الأربعة وغيرهم السفيانان والليس وربيعة كلهم من الأئمة المجتهدون المجددون لهذا الدين وكذلك كان بعدهم من المجددين شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ودرج على منهج هؤلاء المجددين لهذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية منذ أكثر من مئة عام جدد لهذه الأمة أمر دينها وأقام توحيد الله عز وجل ومحاربة البدع والخرافات والمحدثات وما يحدث حول القبور من دعاء غير الله عز وجل فالإمام محمد بن عبد الوهاب من أئمة السلف المجددين لهذا الدين وكان قبله وهو على منهج الإمام أحمد وعلى منهج شيخ الإسلام ابن تايمية وعلى منهج ابن القيم ربما يقول البعض أن شيخ الإسلام ابن تايمية كان وحابيا ونقول التاريخ ينفي هذا الكلام كيف يكون وحبيا وقد جاء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بعد شيخ الإسلام ابن تيمية بحوالي ستة أو سبعة قرون فهذا يكذبه التاريخ إنما الإمام محمد بن عبدالوهاب من المجددين لهذا الدين على منهج ابن القيم وابن تيمية والإمام أحمد والشافعي ومن سبقهم من الأئمة والتابعين وينتهي منهجهم وموردهم إلى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاذ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله حب الله عز وجل فيه حب لله وفي حب مع الله المحظور أن يكون الحب مع الله عز وجل بحيث يصرف الإنسان طاعته لهذا المحبوب من دون الله سبحانه وتعالى أما أن تحب شخصا لله فهذا حب يعود به المرء إلى حب الله سبحانه وتعالى فمن أحب الله عز وجل أحب كتابه ومن أحب الله عز وجل أحب رسله وأحب كتبه وأحب أولياءه والمؤمنين به فحب المؤمن للمؤمن ليس هو حب مع الله الله بل هو حب لله يعود إلى حب الله سبحانه وتعالى تكبيرات صلاة الجنازة من أدرك من صلاة الجنازة تكبيرتين فهو كصلاة المسبوق المسلم إذا حضر من الصلاة ركعتين وسلم الإمام فما عليه إلا أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام يتم بها صلاته وكذلك يحدث في تكبيرات صلاة الجنازة إذا أدرك ثلاث تكبيرات وسلم الإمام فعليه أن يأتي بالتكبير الرابعة إذا أدرك تكبيرتين وسلم الإمام فما عليه إلا أن يأتي بالتكبيرتين كصلاة المسبوق ومن هنا ينبغي على الإمام أن لا يرفع الجنازة حتى يتم المصلون صلاتهم وتكبيراتهم أما صلاة الجماعة فصلاة الجماعة لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا في شأن الرجال يجب الاستفاف إلا عند التعذر بإتمام الصف فيصلي وحده خلف الصف مضطرا هذا في شأن الرجال أما المرأة فهي صف ولو كانت وحدها لا ينطبق عليها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالمرأة وحدها صف لأنه لأن المرأة لا تصف مع الرجال وإذا لم تجد امرأة فإنها تقف وحدها فهي وحدها صف وكذلك كان فعل النبي محمد صلى الله وسلم صلى صلاة بالليل وصلى بصلاته بعض الصحابة وكانت هناك امرأة خلفهم فبذلك تكون صلاتها صحيحة خلف الصف ولا يجب عليها الاستفار أما كلام الإمام سفيان ابن عيينة أنه يحذر من العالم الفاجر وذلك لأن الناس يتأسون به فمن ضمن ما تعظم به الزنوب والمعاصي أن يكون فاعل هذه المعاصي وهذه المخالفات إمام وعالم لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من الأحبار ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الرهبان وذلك بعد أن أنشد قول ابن المبارك رحمه الله رأيت الزنوب تميت القلوب وقد يرس الذل إدمانها وترك الزنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من الأحبار ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الرهبان نرجع إلى موضوعنا وطرق تحصيل التقوى منها محبة الله سبحانه وتعالى ومنها مراقبة الله عز وجل من آمن بأن الله سميع وبصير ومهيمن وشهيد ورقيب فلا يراك على معصية فإن كنت تفعل المعصية وأنت تدري أن الله عز وجل ينظر إليك فتلك مصيبة وإن, كن وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمه إنها تعني عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن طرق تحصيل التقوى كذلك مقاومة الهوى ومخالفة الشهوات ومنها إدراك مكائد الشيطان ونحن قد سبق لنا التفصيل في عقبات الشيطان ونحن اليوم نجملها فنقول ماذا يريد الشيطان من الإنسان؟ يريد منه كفرا وشركا كمثل الشيطان إذ قال لإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فإذا لم يجد منه استجابة للشرك والكفر انتقل به إلى البدع والبدع ومحدثات الأمور أشد من فعل الكبائر ذلك لأن صاحب المعصية يتوب منها وأما أهل البدع فلا يتوبون منها لماذا؟ لأنهم يظنون أنهم يفعلون خيرا ويتقربون بالبدع إلى الله عز وجل ويظنون أنهم يتقربون بينما هم يبعدون وعن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يطردون يقول الإمام مالك رحمه الله أشد آية على المبتدعة قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الشيخ. يا مرحبا بي. بنية بشر يعني كيف يعني الحذر يعني من الشيطان. اي نعم كيف الحزن من الشيطان يعني فائدة هذه القصة و... أيه ما تقول ما هذه القصة ايو ايو ما هذه يعني كنت ذكرت في حلقة سابقة أنه في تفسير هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان نكفر فلما كفر قال إني بريء منك ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قصة برصيص العابد أن أربعة من الإخوة ائتمنوه على أختهم لأنهم مسافرون فأغراه الشيطان بها فوقع عليها فحملت فقال له الشيطان إنهم إن جاءوا وعلموا ذلك منك رفعوك إلى الحاكم فاقتلها وتخلص منها فإذا عادوا أخبرتهم أنها ماتت وإنهم مصدقوك فقتلها فتعد من جريمة الزنا إلى جريمة القتل فلما عاد الإخوة الأربعة جاء الشيطان فأخبرهم بما حدث فحفروا على أختهم فوجدوها مقتولة وفي بطنها جنين رفع برصيصة إلى الحاكم فقال له الشيطان أنا الذي أوقعتك في ذلك وأنا الذي أنجيك منها ماذا تريد؟ قال أريد أن تسجد لي سجد واحدة فسجد له فكفر فتبرأ منه الشيطان وكذلك الشيطان يوم القيامة يتبرأ من كل إنسان اتبعه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 يريد منه كفرا ثم ينتقل بعدها إلى البدعة والبدعة أشد من فعل الكبائر البدعة تحل مكان السنن ومكان الشرائع فيتعبد الناس بتلك البدعة ويتركون الشرائع ويتركون السنن فهي أخطر على الدين من فعل المعاصي، وكل عاص يقول يا رب تب علي والمبتدع لا يقول يا رب تب علي لأنهم يحسنون أنهم يحسنون صنعة أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعة فمتى يتوب من ذلك ويكفي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم محدسات الأمور فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خصوصا بدع العقائد التي عليها الجهمية والمعتزلة والشيعة والخوارج والإسماعيلية والدروز وكل هذه الفرق الخارجة عن هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل به إلى الكبائر ويقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فإذا لم يستجب العبد انتقل معه إلى الإصرار على الصغائر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه فإذا لم يجد منه استجابة على الإصرار على الصغائر انتقل معه إلى ضياع وقته في فضول المباحات والفضول هو القدر الزائد على قدر الحاجة فضول النوم فضول الأكل فضول السماع فضول الكلام فضول النظر فضول كلام فيشغله بذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة لم يستسمروها فيما يقربهم إلى الله ولم يستغلوا ذلك الفراغ فيما يقربهم إلى الله عز وجل ويعل درجاتهم من طرق تحصيل التقوى العلم بعاقبة المعاصي المعاصي والمخالفات والزنوب لها عقوبات لها عقوبات شرعية في كتاب الله تعالى ولها عقوبات قدرية ولها عقوبات برزخية بعد الموت ولها عقوبات في الموقف يوم القيامة وآخر العقوبات النار أعازني الله وإياكم منها وحينما نتكلم عن عقوبات المعاصي إننا نقصد عقوب العقوبات القدرية فمن عقوبات المعاصي انتكاس القلب قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وتصديق ذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الزنب على الزنب على الزنب أحدث في القلب ران وغلاف بحيث أصبح لا يحكم على الأشياء بحقيقتها ولا على الأشياء بطبيعتها فيرى الحق باطلا والباطل حقا والهدى ضلالا والضلال هدى ويرى السنة بدعة والبدعة سنة اختلطت عليه الأشياء لمرضه ومرض القلوب كمرض الأبدان البدن حينما يكون مريضا صاحبه يرى الماء العزب مرا لا لمرارة الماء على الحقيقة وإنما لمرارة الفم ومن يكذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ومن عقوبات المعاصي حصول الوحشة بين العبد وربه سبحانه وتعالى وبين العبد وعباد الله المؤمنين وبين العبد ونفسه تحدث الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين عباد الله المؤمنين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لمعاوية رضي الله عنه وأعلم أنه من أرضى الله تعالى بصخب الناس رضي الله عنه وأرض عنه الناس واعلم أنه من أسخط الله تعالى برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ذلك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإنك إن عصيته برضى الناس الله عز وجل يقلب عليك تلك القلوب عداوة لأنها تلك القلوب ملك لله سبحانه وتعالى ونواصل عباد بيده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها جاء خطاب من الخليفة يزيد إلى ابن هبيرة والي البصرة وكان عنده الإمام الحسن البصري فقال يا إمام أتاني خطاب من الخليفة يزيد يأمرني فيه بأمر يخالف أمر الله تعالى ماذا أفعل يا إمام ماذا تنتظر من الإمام أن يقول قال يا ابن هبيرة اعلم أن الله سبحانه وتعالى يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله سبحانه وتعالى وقال بعض السلف إني لأعصى الله تعالى فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي من عقوبات المعاصي هوان العبد على الله وهوانه كذلك على عباد الله تعالى فيرفع الله تعالى مهابته من قلوب الخلق ويستخفون به قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ويقول زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما من أراد عزا بلا عشيرة من أراد هيبة بلا سلطان من أراد غنا بلا مال فليخرج من زل المعصية إلى عز الطاعة من عقوبات المعاصي أنها تورث الزلة والصغار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الزلة والصغار على من خالف أمري وقد قال ابن المبارك فيما ذكرت آنفا رأيت الزنوبة ميت القلوب وقد يورس الزل إدمانها وترك الزنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها من عقوبات المعاصي ضيق الصدري وعلى السلاسة الذين خلفوا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 فيها إعجاز علمي إذ أن الصاعد إلى السماء يضيق صدره بعد الغلف الجوي، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إن البعد عن الله تعالى والبعد عن منهج الله عز وجل والبعد عن طاعة الله تعالى تجعل صاحبها في ضيق وعلى العكس من ذلك تجد عند المؤمن انشراح صدر الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك كل من يقرأ الآية يعلم أنها خصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك انظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكل من اتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فله حظ من الانشراح بقدر اتباعه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول بعض السلف إننا لفي سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لا عليها بالسيوف. ويقول آخر إنه لا يمر على القلب أحيان يقول فيها المرء لو أن أهل الجنة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 وفي الدار الآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزق وفي الدار الآخرة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في الوجه وضياءا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضطا في قلوب الخلق فجزاء الحسنات نور في القلب وجزاء السيئات ظلمة وسواد في القلب شيء طبيعي أن تكون هذه هي النتيجة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم فمن عقوبات المعاصي أن يحرم المرء نور العلم واتقوا الله ويعلمكم الله يقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي اتصال؟ نعم اتفضلي اسألي اتفضل اسأل نعم انقطع الاتصال يقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ومن العقوبات حرمان الطاعة فكم من نظرة منعت من قيام ليلة وإطلاق البصر يمنع من البصيرة. قال بعض العباد يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. معنى اتصال؟ معنى اتصال؟ قال بعض العباد يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري ألم تحرم من حلاوة مناجاته فكم من يعصى يعص بالنهار فيحرم قيام الليل وكم من يعصى بالنهار فيحرم مناجات ربه فمن لم يقم الليل محروم ومن لم يناجي ربه سبحانه وتعالى في ظلمة الليل محروم كبلته المعاصي والزنوب بالنهار من عقوبات المعاصي أنها تطفئ في القلب نار الغيرة قبل أن تنزل آيات اللعان قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا وجدت مع امرأة رجل أذهب فآتي بأربعة شهود إن رأيته ضربته بالسيف فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادته أحدهم أربع شهادات بالله فقامت الأربع شهادات مقام الأربع شهود لأنه يعز على الرجل أن يرمي طهارة فراشه وقد يسهل عليه أن يرمي طهارة فراش غيره ولكن صعب عليه أن يرمي طهارة فراشه هو فقام الأربعة أيمان مقام الأربعة شهود الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد هذه المقالة قال أتعجبون من غيرة سعد والله وأنا أغير من سعد والله سبحانه وتعالى أغير مني ومن سعد من أجل ذلك حرم الله الفواحش من عقوبات المعاصي أنها تذهب بالحياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تستحيون؟ قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء لذلك فلا تتعجب مما وصل إليه الحال من قلة الحياء وعدم الغيرة بسبب الزنوب المعاصي في هذا الزمان إن المعاصي تزرع أمس لها والسيئة تولد السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها والله تعالى يقول عن بني إسرائيل وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون انظر كيف جرتهم المعاصي إلى قتل الأنبياء بل وإلى الكفر وهو رأس الزنوب كله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والله تعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسموا الرمات في غزوة أحد تركوا أماكنهم وهذه مخالفة ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك التولي والتولي أشد لا لا شك في ذلك إن المعاصي تزيل النعم وتحل مكانها النقل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون المعاصي والزنوب تسبب ظهور الأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في هذه الأمة وقد ظهر الإدس وانفلونز الخنازير وانفلونز الطيور وأسماء لم تسمع بها من قبل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت من قبل في أسلافهم إن المعاصي تمحق البركة يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإذا لم يتقوا ويؤمنوا لم تكن هناك بركات من السماء والأرض. يقول الإمام أحمد رحمه الله وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة يعني قمح يعني غلة يقال حنطة أو غلة أو قمح أو بر وجد في خزائن بعض بني أمية سرة فيها حنطة الحبة بمقدار نواة التمر تصوروا حب حبة قمح بمقدار نواة التمر في صرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل وفي آخر الزمان حينما ينتشر العدل وتعطي الأرض بركتها يكفي قطف العنب في آمن من الناس وفي زماننا هذا قد تجد السمرة كبيرة في الحجم لا لبركة جعلها الله تعالى في الأرض ولكنها كبرت بسبب الهرمونات التي تحدث الفشل الكلوي وهذه مخالفة ومعصية وتدمير للإنسان ثم إنك تجد بسبب المعاصي والزنوب هذه الفاكهة بلا طعم وبلا رائحة أعطيت حجما كبيرا بسبب الهرمونات ثم لا تجد لها طعما ولا رائحة فربما أكلت فاكهة بطعم الخيار وربما أكلت فاكهة بطعم اللفت وكل هذا من الزنوب والمعاصي قال لي شاب يا خالي يعني لو لو وجدت الفكهة طعمها ناسخ أأم صلى ركعتين تبقى حلوة فقلت هذا ليس على مستوى الفرط إنما هو على مستوى الأمة إذا كان مجموع الأمة على تقوى من الله عز وجل أعطاهم في الفاكهة رائحة وطعما وحجما لم يجدوا مثله من قبل هذا على مستوى مجموع الأمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة من آسار الذنوب والمعاصي تعسير الأمور يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى خرج عثمان النيسابوري لصلاة الجمعة فانقطع شسع نعله فأضاع وقتا في إصلاحه ثم تذكر ماذا فعلت فوجد أنه لم يغتسل غسل الجمعة بعض السلف خرج من بيته فقابله رجل فسبه وشتمه فعاد إلى بيته فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر ربه وقال أن هذا صلت علي بذنب فعلته فرجعت فصليت فاستغفرت الله سبحانه وتعالى لكي لا يصلت علي أحد مثله من آسار الزنوب والمعاصي أن العاصي تخونه نفسه ويخونه لسانه عند الاحتضار بحيث لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كثير يظنون أنهم يعيسون ويفسدون في الأرض ثم يقول إذا كنا في الاحتضار كنا لا إله إلا الله وما المانع من ذلك يقول ابن القيم رحمه الله قيل لتاجر اشتغل بتجارته عن عبادة ربه سبحانه وتعالى عند الاحتضار قل لا إله إلا الله قال دستب ستة وفي دستب سبعة وقيل لمغني قل لا إله إلا الله فالهم تنتنى تنتنى أو قال الأوم يا ليل يا عين ورجل اشتغل عن عبادة ربه سبحانه وتعالى بلعب الطولة قيل له عند الاحتضار قل لا إله إلا الله قال شيشك دويك حبستك وقيل لرجل اشتغل بالشطرنج عن عبادة ربه سبحانه وتعالى قيل له قل لا إله إلا الله قال كش ملك ما شغل حياته به انتهى إليه أمره عند الممات ويبعث المرء على ما مات عليه فمن كان شغله بلا إله إلا الله وطاعة الله عز وجل وفق لها ومن كان شغله بعدا عن الله عز وجل لم يوفق لها من آثار المعاصي والزنوب الخسف والمسخ والزلازل العلماء الطبيعيون يقولوا هذه أشياء طبيعية وأشياء في الكون وانشقاق في القشرة الأرضية وانهيارات ويعودون بها إلى الطبيعة والمؤمن يعود بها إلى الله سبحانه وتعالى لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت هزة في المدينة وهو الخليفة أمير المؤمنين فجمع أعيان البلد وأهل الصلاح وقال لهم إن عادت هذه لا أساكنكم فيها طوبوا أولى الله سبحانه وتعالى لا شيء يحدث في الكون إلا بأمر الله عز وجل وإلا بسبب من الإنسان إن كان سبب طاعة فيأتيه الخير وإن كان سبب معاصي فيأتيه الشر ولا ينسب ذلك إلى الطبيعة إن عادت لا أساكنكم فيها وعند موات القلب ماذا يحدث لا يتأثر الإنسان لا بخصف ولا بمسخ حينما يموت القلب وما لجرح بميت إيلام وما لجرح بميت إيلام ابن القيم في غسل اللهفان يذكر أسرا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول هو موقوف وهو في حكم مرفوع لأنه لا يقال بالرأي ماذا قال أبو هريرة؟ قال لا تقوم الساعة يعني من ضمن علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجلان إلى فعل الفاحشة سخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع ذلك صاحبه أن يأتي الفاحشة انظر إلى موات القلب لم يعتبر بصادقه الذي مسخ وذهب إلى الفاحشة هذا عند موات القلب عند العاص والكافر والبعيد عن رب أما المؤمن فعنده تفسير آخر ماذا تفسيره؟ إن عادت لا أساكنكم فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري لا يشربن أناس من أمات الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يعني المغنيات يخسف الله بهم الأرض ويمسخ آخرين قرد وخنازير وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أثر وحديث رواه الترميزي وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقز فقال رجل ومتى يا رسول الله انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر إذا ظهرت القينات والمعازف وشرب الخمر حينئذ يكون الخسف والمسخ والزلاج هذه الأحاديث لها أصل في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة يعني الفروج والمقصود الزنا يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف يروح عليهم بسارحة يعني رائع الغنم يروح عليهم بسارحة وهم بجنب علم يعني بجنب جبل فيسألهم حاجة فيقول له مر علينا غدا فيأتيهم من الغد فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم يعني الجبل ينطبق عليهم فيموت ويمسخ آخرين قرد وخنازير هذا في صحيح البخاري حديث عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن علم بعاقبة المعاصي اتقى الله سبحانه وتعالى فتحدث له بذلك السعادة في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطنا ورزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيعا قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين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 اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته